أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسنات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء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 وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون 113. فورب السماء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 فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت فِي في صرة فصكت وجهها وقالت, وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 119. والأرض فرشناها فنعم الماهدون 110. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين 112. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا, إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قول طاغون فتول عنهم فما أنت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 الذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب فَلَا فلا يستعجلون فوين للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون